وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فتيقولون هذا إث قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسان عربي لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحتمين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 حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفطاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أسده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل طالحا ترضاه وأطمحني في ذريتي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 وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه: أفل لكما أتعداني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثا لله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين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 وَقُرْآنَ فَاعِذٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ قَالَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا أَجِئْتَنَا لَتُفْسِدَنَّ فِي الْأَرْضِ وَتَطْغَوْنَ عَنِ الْحَقِّ بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ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 فأطبحوا لا يرى إلا مساكلهم كذلك نجزل قوم المجرمين ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبطارا وأفئلة فما أغنى عنهم سمرهم ولا أبطارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهجئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وطرفنا الآيات لعلهم يرجعون فَلَوْلاَ نَطَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّقَوْا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا أَلِهَا مَا الْظَّلُّ عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِبْطُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُوَّةَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَوْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَوْ إلَى قَوْمٍ مُلْدِرِينَ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 وَمَن لا يُجِدْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ ل_hُمْ لَدُونِهِ أُولِيَاءَ هُلَاءِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أَو لَمْ أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلَقِهِ النَّبِيُّ على عَلَى أَن يُوحِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شيء قدير وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا عَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَنبَذُوا إِلَّا سَاعَةً من بلغون فهل يهلكوا إلَّا الْقَوْمُ الْفَاتِقُونَ